الله الله الذي الكتاب أنزل على الك ولم يجعل عبده له ع و で ا الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ぽい من لينذر ب ا س شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم ال أ ج ر ا حسنا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 وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم, ما لهم به من علم ولا لآبائهم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 إ ن ا جعلنا ما على ا ل أ ر ض ز ي ن ة لها لنبلوهم أيهم أحسن م ع ل ايهم إنا جعلنا ما على الأرض على ز ن ة ل ا ل ل ن ب و ه أيهم أ ح س ن عملا لجاعلون عليها لجاعلون جرزا ما صعيدا عل ما عليها صعيدا リアの人たちは كانوا من آياتنا عجبا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 إ ذ أ و ى ا ل ف ت ي ة إ ل ى الكهف فقالوا ربنا, آتنا فقالوا ربنا اتنا من لدنك ر ح م ة وهيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا فقالوا ربنا آ ت ن ا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا, فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا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 وربطنا على قلوبهم إ ذ قاموا فقالوا ربنا, رب فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إ ل ه ا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ل لولا ياتون أ ت و ن عليهم ل ب س ط ن بي ي لولا أ عليهم بسلطان بي فمن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن اظلم ف فمن ت ر ى على الله كذبا أ ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله, يع الله فأو الكهف الك ي とにあなた م あなたは من رحمته و ي ه いた」 ف أ و إ ل ى الكحف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهي ويهيئ لكم من امركم م ن ف ق ا 歌詞を歌うことにしたいと思います。 وإذا وهم ذات ذلك الشمال آيات الله غربت تقرضهم منه من في فجوة من يهد الله فهو المهتد من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا, ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظاً, وهم رقود وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قال قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا أ ح د ك م بورقكم قالوا ربكم أعلم بما ファブアツーアーティストの皆様にお越しいただきました。 فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم ت م برزق منه وليتلطف و يشعرن ل برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا إ ن ه م إ ن يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم إنهم إن يظهروا عليكم أ و يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا أ ب د ا 「私の手を借りてくださ ا وان الساعه لا ريب فيها إ ذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيان الرب هم اعلم بهم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 قال الذين غلبوا على أ م ر ه م لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم, سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ل いし م س ويقولون س ب ع ة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما إلا قليل قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم إ ل ا قليل فلا تمار فيهم, فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أ ح د ا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إ ل ا أ ن يشاء الله واذكر ربك, إذا نسيت واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ي ربي ل أ ق ر ب من هذا رشدا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 قل الله, قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع, له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع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 ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا, ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه, ذكرنا واتبع هواه, واتبع هواه وكان امره فرطا واتبع هواه وكان أ م ر ه فرطا وقل الحق, من وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إ ن انا اعتدنا م ن نارا أحاط أ بهم سرادقها إنا أعتدنا للظالمين نارا أ ح ا ط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن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 يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا, ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق, ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم الثواب وحسنت مرتفقا, مرتفقا واضرب لهم م ث ل الرجلين واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا جعلنا لاحدهما جنتين من أ ع ن ا ب وحففناهما بنخل وجعلنا, وجعلنا بينهما زرعا, وجعلنا بينهما زرعا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 وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وكان له فقال لصاحبه وهو يحاوره أ ن انا أكثر م ك م ل اكثر وأعز وهو يحاوره أنا أ نفرا فقال لصاحبه من كمالا و أ ع ز نفرا ودخل ََََ جنته َََُّ وهو ََُ ظالم ٌَِ لنفسه َِِِْ قال َ قال, قَالَ ما َ اظن ُُ أ َ ن تبيد ََِ هذه َِِ أ َ ب َ د ً ا قال ما أ ظ ن أ ن تبيد هذه أ ب د ا وما اظن ا ل س ا ع ة قائمه, وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي ل أ ج د ن خيرا منها منقلبا 「قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب أ اكثرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ة ثم, ثم سواك رجلا ثم من ن ط ف ة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك أ بربي ح د اشرك لكن الله ولا هو ربي أ بربي أ ح د ا ولولا إ ذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا أَقَلَّ م ك م ل اقل وَوَلَدًا إِنْ تَرَنِ أَنَا أ من كمالا وولدا فعسى ربي ان يؤتي به فعسى ربي أ ن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها فعسى ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا أو يصبح واحيط بثمره ف أ ص ب ح يقلب كفيه على م ا أ ن فقفيها ファ صبح يقلغ كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عوشها ويقول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 ولم تقل له ف ئ ة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق, هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير ع ق ب هو خير ث و ا ب وخير ع ق ب واضرب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء إن انزلناه من السماء واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح فاختلق به نبات ا ل أ ر ض فاصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا, وكان الله على كل شيء مقتدرا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 و ا ل ب ا ق ي ا ت ا ل ن ا ب ل خ ي ر ل ع ل و م الاسلاميه ا ل س م ا وترى ا ل أ ر ض ب ا ر ز ة و ح ش ر ن ا ه م ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم, وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا, وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا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 بل زعمتم أ ن لن نجعل ل ك م موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ولا كبيره الا احصاها هذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ولا كبيره الا احصاها ووجدوا, ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا ولا يظلم ربك أ ح د ا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون, ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ولا كبيره الا هذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما, عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ أحدا, احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا و َ إ ِ ذ ْ قلنا َُْ ل ِ ل ْ م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة ِ اسجدوا ُُْ لادم َِ فسجدوا, فسجدوا َََُ الا َّ إ ِ ب ْ ل ِ ي س َ كان ََ من َِ الجن ِِّْ ففسق ََََ عن َْ أ َ م ْ ر ِ ر َ ب ِّ ه ِ فسجدوا الا ابني سكان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو ا ف ت َ ت َ خ ل ُ و ن َ ه ُ وذريته َََُُِّ أ اولياء َِ من ِْ د نوري وهم َُْ لكم َُْ عدو َُ بئس للظالمين بدلا, بئس للظالمين بدلا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 وما كنت متخذ المضلين, المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم ويوم يقول ن ا ب و ا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا و ر أ ى المجرمون النار فظنوا أ ن ه م مواقعوها و ر أ ى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها فظنوا أنهم ولم يجدوا عنها مصرفا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 ولقد صرفنا فيها في هذا ا ل ق ر آ ن للناس من كل مثل وكان الانسان إ اكثر شيء جدلا, وكان الإنسان أكثر شيء جدلا 「なんでこんなこ م 言うの?」 ويستغفروا ربهم إ ل ا ان تاتيهم س ن ة ا ل أ و ل ي ن إ ل ا أ ن ت أ ت ي ه م سنه ة الأولين أو أ ي ي ت م ا ل ع ذ ا ب ق ب ل ا إلا أن أ ت ت ي ه م س ن ة او ل أ ل ي ن أو ي أ ت ي ه م العذاب قبلا وما نرسل, المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ويجادل الذين كفروا بالباطل يدحضوا به الحق واتخذوا آ ي ا ت ي و م ا أ ن ذ ر و ا ه زوا 「わかるぞ」 ف أ ع ر ض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي آ ذ ا ن ه م وقرا انا جعلنا على قلوبهم مكنه ان ي ف ق ه و ا وفي اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وان تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه, وربك الغفور ذو الرحمة لو ياخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لو ياخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم لن موئلا دونه موعد من يجدوا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا, بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا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 فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا, لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أ ر أ ي ت إ ذ اوينا الى ا ل ص خ ر ة فاني نسيت الحوت قال أرأيت إذ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 قال ذلك ما كنا ن ب ه فارتدا على آ ث ا ر ه ما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه ر ح م ة من عندنا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 قال إنك, لن تستطيع معي صبرا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا, وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا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 قال ل م أ ق ل إ ن ك لن تستطيع من صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا قال لا فانطلقا حتى إ ذ ا لقيا غلاما فقتله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 قال إ ن س أ ل ت ك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدنني ي عذرا قد د بلغت ل من لدني عذرا フォン ط لقا حتى إ ذ ا أ ت يا أ ه ل قريه استطع ما أ ه ل, ل ا إ أ أ ه ل ا ه ل ف أ ب و ا ان يضيفوه ما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض ف أ ق ا م ه قال لو شئت لاتخذت عليه, عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك, قال هذا فراق بيني وبينك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 فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فخشينا ファーレンスリーの人たちに会いたい人たちに会いたい人たちに会いたい人たちに会いたい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 ويستخرجا كنزهما ر ح م ة من ربك وما فعلته عن امري, وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه, عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين, ويسألونك عن ذي القرنين قل س أ ت ل و عليكم منه ذكرا انا مكنا له م في ا ل أ ر ض و آ ت ي ن ا ه من كل شيء سببا إ ن ا مكنا له في ا ل أ ر ض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا, فأتبع سببا حتى إ ذ ا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين ح م ئ ة حتى إ ذ ا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ا تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما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 قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 واما من آ م ن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له, من أمرنا يسرا وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا حتى إ ذ ا بلغ مقلع الشمس, الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لم نجعل لهم من ل من ج ع ل لهم من دونها سترا كذلك, كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا, بما لديه خبرا ثم أ ت ب ع سببا ثم أ ت ب ع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما, حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما قوما لا, قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض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 قال ما مكني ن فيه ربي خير فاعينوني أ ع ي ي ن ن و بقوة ق ل ما مكنني فيه ربي خير ف أ ب ق و ة ف أ ع ي ن و ن ي بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما آ ت و ن ي زبر الحديد, آتوني زبر الحديد 平野さんはあなたの名前を知りたいんですがこのように言うこと ا 知りたいん و ن が افرغ عليه قطرا حتى إ ذ ا جعله نارا قال آ ت و ن ي أ ف ر خ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما اطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمه من ربي, قال هذا رحمة من ربي جاء جاء دكا دكا وعد وعد و عله ربي ربي「風間を書いてあげてくださ ا وتركنا بعضهم, بعض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا, ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا َََْ جهنم ََََّ يومئذ ََْ للكافرين ََِِ عرضا َْ و ََََْ ن الذين ِِ ل ْ عَرْضًا ك َََ ا ف ر ي ن َِّ كانت ََْ أ َ ع ْ ي ُ ن ُ ه ُ م ْ في ِ غطاء ٍَِ عن َْ ذكر ِِْ الذين كانت أ ع ي ن ه م في غطاء عن ذكر ي وكانوا لا يستطيعون سمعا, وكانوا لا يستطيعون سمعا أ なたは私のことは私のことは私のことは私のことは私の ا とは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことを私のことを私のことを私のことを私のことを私のこと ن إ ن انا أ ع ت د جَهَنَّمَ ل ل ك اعتدنا ف ر ي ن نُزُلًا إِنَّا أ جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا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 فحبطت أ ع م ا ل ه م فلا نقيم لهم يوم ا ل ق ي ا م ة وزنا ذ ذلك ن ا ج ا ؤ ه ه م ج م م ب كفروا ذلك ج ز ا ؤ ه م جهنم بما كفروا, ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا خذوا خذوا ورسلي هزوا ورسلي هزوا آمنوا آياتي آياتي الذين وعملوا الصالحات إن ك「新し ل ことは何でもいいことはないことで ا إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس رزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا, خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أ ن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أ ن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا, ولو جئنا بمثله مددا, ولو جئنا بمثله مددا قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى إلي 言 ن م ا إ ل ه る م إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، فليعمل عملا صالحا، ومن كان يرجو لقاء ربه، فليعمل عملا صالحا. فليعمل عملا, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com